علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن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 إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نفر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وَبَنِينَ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا ثُمَّ يَقْضِ مَأْذُورَ أَنْ أَذِيرَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ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 تأصليه سفر وما أدراك ما سفر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم اِلا فِتْنَةً لِّلَّذين كَفَروا وَيَسْتَيْثِنَ الَّذين أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزْدَادَ الَّذين آمَنوا إيمانا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 111. وما يعلم جنود ربك إلا هو 112. وما هي إلا ذكرى للبشر 113. كلا والقمر والليل إذ أدبر 115. والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر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 عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نق من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حس. آتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة موردين كأنهم حمر مستنفرة قرت من قسورة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 وما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَوْقِرَةِ أَيَّا بَثَنْ وَحَا أَيْلَا في أَيَّا تِي سُولَ دَوُهُ رَيِّي وَلَيْسُ كُوَعَ جِبِنَا يَيْي إِنْ هَذَا قراءة القرآن يتكشع يا أيها المزمينكم من الليل إلا قليلا يصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورده للقرآن ترسلا مالكع تيبي دفع سعطا وأرميه فريصورة بأول كذلك واجبيه إن صوت عهدين أنا لقيريني توجيت عهدين كقراءة القرآن كيسلا دلو توجيه لأيه أفرصا إن أن لقيرين جاء كان أن لا تبدين أرين في آية دخل كده وسكتهاي تاوى يدور تسجل ساتي ورسولك يا أمة دع أرين وقت جحد كوبديش على ها كان يواحدير لو كده مركا مجري كل كم جذب له شيعي يسولعي يسولو سولعي أما سولو سري اللعي هذا إنك أي الإنك هذا إن شاء الله لا تأجناه هذا جدار كبرنا الرسول كم يدها أوله دم بؤت أجنائي لأن مدة الله كلا جلماه وحش كبيرة أو كوكا عداية هذا إن دارك شيء إن لا بد دارك إن بركي شيء وحدني لو على قال لا أذكر من جليل خلقناهم الله يكتب به يا ابنك ومرك الرسول كعليه السلام فرس الله كبر رياحي إله يكتب له لا يكتب أيه لولا صنعه عليه kulka iyadoo xilki adka umada ilaa ugana xariisoo laga fureeyay iyadoo xilki laga fureeyay asbaabna la saaygay dawra waayada gudahaada ku iman doonto oo ondooska la haminu karaayni sidan la saaygay inuu ama afarsa ama قولك إسابه الجهاد يسفر في جرانه مدذي المحميلي كرايو لهاجه الأصباط ومؤمنين تقوئ ما نيسى أوده أيام مدذي برمي لو قبتو دايديي حقو مكينا لغان نسخي قولك السلاة ديتو كتبه أي مبافر الله أما هذنك سوفي إبيسة ونواناك سوفي فسولك جارها واجبكوية أيضا المعنى في كارلين قال تعالى فبوهو سبحانه إن ربك أديك رسولك صرف لمحمد أحببى يعلم أحببى وجهه أنك أديك تقوم إلى استهزاءك أبناء كيران بل من سلوس يلا يهزانك لبعض ضلال أوسى الساعة ومسفى هنا كير أوسى وسلوث هنا كير وضائفة كوناس تلقى ياسي من الذين ضف كملها معك أي كل جرم من مدد بيك يرأيي قولك إل مدد للهذاين لغا يرأييي أما لغا بذييي لبضا تميت سبق أنه حوّاها إلا قروا يهذينك سعدي وتقدير مركا الله أسكرا إياه سعادة معين جيري لغا قرواه ونصفه هو ثلث وصولت وثلثه نقرأك له أجناء وحكا إن رحبك أذيك رحبك يعلم مرحبك أنك أذيك رسولك تقوم إنه هذينك إستاعته أدنى وحكي يران بغن من ثلثة يلي هبينك أوصدح قيب لغاق لفدي سنالات وشدية تاع وحكي يران بغن ونصفه هبينك باركي أول إساءان وحكي وثلثه هبينك أوصدح قيب لغاق لغاق وعفر ساءان وحكي بيستغنى بيستغنى بيستغنى من الذين قدخي تنداها معاك أيكو sabaq markaa ka keenay in muddadii laga yareeyo aqoon aan kulka saaray rabbi subhana wa markii wax uga allaba saaciya barya meelaha wallahu rabbi bi haqqi du'aadii aya yaqdiru qiyaasa oo yagan al-layl wa an-nahar malik idinku in hadana wa hadan mataa yalmaliinay maay mataa dukara tabanna an maahana fa wallahu rabbi bi haqqi du'aadii aya yaqdiru جن غيوقيا صو قرناء الليل هذا إنك يسعى أبيك يو النهار ما لين صلا بضرب ثم ذات علم إبرو جاذل اللهم سوهو إن إذا كريم أذك في استاج اليمين نصفه أو نصف منه غير أوجد على جدي نصف الليل أو سلوفيل الليل أو سلوف الليل إن إذا المدري كوفي كريم وإذا كوكين كريم بعد إبرو جاذل المدري قرناء علم وحاء إبرو جاذل اللهم سوهو حي حي إن إنه قوضي من المدى بها باها إلا إستاق الله في قوضي فتاب الربي حكم كيبه عليو عليكم ديفين لإجينك إجين حكم كي إتاقها واجبك وإلا إجينك إجينك إجين كثيرا واجبك أمدها وغالله إجين وأمدها صلة اطاي فردكما فتاب إلا هيواء إجين حكم كي إجينك واجبيي إن المدى دا دار لتاق لاذه عليكم كوركي نائبة كإجين فضل أو واحد أغربان ما تيسر واحد سهل له من القرآن الكامل باذن سهل والقران الكامل هذه الاخيره قالك اذكر يا راتبك يا هذا اول هو ترى دفتر انت اكتب كتب انتا في في ضيوف فكره ما تيسر وحي باذن سهل من القرآن الكامل سبب الاسباب في وكمد لو نسخيت توجد الآن تمده دين لك غري لكن يوجد سبب الله خليني ترى هذا وقت باب اللودان كري لكن اصبرت عن الحل الكريم ان لو نسخيت ثلاثه مده سو بروحه اي بو قاعد انت يكون انه اهان دون منكم اذا المؤمن تحد مر لا وحن صلي كل قف حن سنايا يسج عليه قيام من الوالباء اسم التالكرو وتيفرد قائد موسى التن كريم في هذا حن في الاجي ما حم لك رغب كل قف حن سنايا قيام لالمصماين كرو اذا كف كريم اوح ربي دوشي ميالي ساة راديت باع اللايجين كانت سخيقيا مليك عليما وحاق ابوه قادر أنت يكون ان اهاني منكم حقين مرلا قوحا انتنا يبكت قلك لنا واقوكا وآخرون قوك لنا يضربون واي سفرايان في الأرض بلك القديس يكو سفرايانه يبتغون واحد البعيان وشايدين ايان من فضل الله الذي يغذي الى رضغ يسيب يغذيك وي تجاريب يعشرك الرايين ايان تلك فهي شه غوشا يمضي البحر يحوب قد كنا سفر قالوا اثنا سفر كو عدارسه مديح الحليم الصدري وقفر الثلاث يريد يرك بنيه أما انه اما افورها بيكون يحيى اما وصلها دابيه يقول قال فينا عذر الدارسه اينويه ووا صعته فاعتقدنا عذر الفرجه يجن كل كان محمد كريم قيامله وآخرون وكله يمرون وسفرايا الارض ذلك بني هيس يغتقونا وحيدة البعيان ينفضل الله على ديرات تيسية رزق جيسة يجغد سفر قد البعيان قولا سبحانه وقووكا وآخرون قووكا رو سبحانه يقاسلون وقتك المعيان يساوه لله بيقودك المعيان المجاهدين يقولون كل مجاهدين هم وإذا كانت سفرنا قبان وإذا كان لدينا أولاد يقولون ما حمل كرام فيه كذا براد يضحكهم في <تصفيق> واجب الله ينكر عليهم وآخرون كوكر يقاتلون وايد قال في سبيل الله إلى هؤلاء ليس جدها يقول دع الله إلا الله إلى هؤلاء الكلمات ليس مريان دكتور يقول دع الله ما يان ذا كلام مايلة فلكا فخر وغريب فلا تفعل كأيذ بقولك سمت وجب عنك كذا قاديني وأقيم وخمسي وأختها فر الكاهي سوتيه وأتذكأت ذكذا نبيه واحد من قرانك أكو أركي أنت سلالة شير إنا ذكر لبوداري فلك الله بذا أركان تي ووينوي لي هذا الله بوجستي إلى نواضم صبي مدوار بدني كيرك هذا الله جربه مجنون مالي أولها هذا الله انت أنت إبادة بلدك اللي جدناهيو لي سلالة الملاح مالك ذكذا فر الكون ملاح فلك الله بذا لإما الكا دي قفله لماده جوتو وود عليه يصير باودي من حد اذا دي بدنك حقي دي سلااده كجوتو وسلااده هاداجيه اذا دي حق مالك اللي ربينا حدو اذا كذا فرق كادخيو بدل ووي ووا دي ثلاثه سلااده توفيه هاداجيه فاجوز زكاته زكاه ندعيه مركا لماده اللي, اللي يمد وأغرب الله إلى وعده ما هسان فرلن حسن وانس فنوحا هو يده أغذيك له إلا بحينا ينزكد أحيح. وأغرض الله هذا في وجوه البر دنبه وحكو بحيه قرابة ده حريب تيدا مرتب الصوري تيدا مشاريع خيريه يا مسايد الاسم يده اللي قيد قاله الرماع عين كاسا يدنا بحيه قولك أغرض الله قرلا حسنا دائما كلمة قرل مارك أماه لقعبري أذيئات جيستي وأذيئك الثوري اللي قسيين هذا نمارك رب لا للشيقي أحد مسكين سيسي الله أماه اللي بوليه هاي هل كان نسيت الأجمل وش هي؟ وحال وش هاي؟ وح كأبالمرين هاي؟ إنه الله يه أي أدنائهم مسكين كوحد كسيء أن لأرك لكن غرب وحسن هالنوعه حسن وح الله صدقني وعطيني صورة جميلة هل كان بيحني نسيت؟ وينو حلال يه؟ واحد بيحني نسيبنا الله ولد جديد وين يساه؟ ما ك بجيشية كل بيحني سينا وإنما الله في الوميض؟ والجمالي بس المامي هذا كل مال ما الحلال أذلها إن أورها إلى دراجين عذب الحسي حسن حسنوا نغنا أغرد الله ألا وحد الله كرنا على حسن ونزل ما حان القدر وما تقدجو وع الله وحي أظهر مرسانه لأنفسكم إذنك النفسي يلكن أظهر مرسانه من خير ونزل كلمة خير رياج رحموم اللي بفهى ليش خير مثلا هذه اللغة واقو أما دري اللغة واقو amma taalu dhawaqo waxay amimaayaan wixii Rabbiga kaliye yahay lamana af wax laga sheegaan noqdo ee cidda duwanaxna uurka lagu hayaa noqdo amaasha jawaajiba laga sameeyaa noqdo ee cidba tkownaaxna noqdo insaanka maaliga ahaan noqdo kelimadu suugaay waxay keenaysaa wanaag dibdiinu nooc u yahay kulkan waxa weeyo qodx dig laga qaadaynaa noqotee waxa la wixii wanaaga oo naftisa u hormarsadaan waxa adyaha losida erayadaas kale وحاقنا لنكوظة هر مركي اللي إيرا أما معصي اللي إيرا أما إسم اللي إيرا أما زنب اللي إيرا يساقنا الوحاة سوقالايا طحن ربي رالكاهن جديد نوعه ربي جدي سبحانه وما تقدموا وحاة هر مرسام لأنفسكم إذن كان ففيالكين أهر مرسام ومن خيري وناجح هذي رأس هوي ناجح نوع دون هالنغض تجدوه دو. خير شواه عند الله ألا أثباته هو خير كان بحسابي سدوا خيرا كثيرا ولو كان في اني لا سبب ولا ذكر يعني مما اخلفت سبري واكف يعني انه الان ان حد ينهر مرتين اقربت كانك عقب يعني او كاس هو هذا النوم اما لغا دخل لي شنو كو ضافاي لكن كن هذا مرشاتي اديبا كفايليساناي رسول كارنت هو نغو برارس عليه والسلام وهو إذا كذب الله لا يحوله س، يا بدر كل إجواب الله رسول الله القفل أركابه وحجي أليح، حولي، وأذكر واحد الله إذا واحد كذب عشيم إلى مركّاس، كل داس على الله يحوله أرجع شمك وإنما جعلني، مركّاس على يري الناسك، وحير واحد صدق أضغي ما يسأل نوابه إذا بسيب إن دحر لايجي كل كعب راديكا الواحد بينه يتفسير مع ابن للواديل كم ضد عيسى نفسي في عنوة في ربتها كل كعب راديكا حولها يمرب كذي كل كعب دحر لايجي حولها ذا ربتها كل كومات يقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا خيرا ووكخير بنيها الغش اللي بده لما أخلفتم في الدنيا الدنيا لو واحد كورها أما الدنيا كلوش ما كلو كخير بنيها واحد بيجي waa waddiga allah ciikeerayso iyo waa wax muxisay waa khair badan waxa allah ciikeerayso taako khair badan yahay haddii aad bixisay oo intay 10 riyal u yeertahay aad allah ciikeerayso ama tobaatan riyal ama toba boqol riyal ama wax la filin kari halka uu waxad reebayseen iyo waxad muxisayna labadaba waa ka khair badan waxa allah ciikeerayso oo bixini wa laydin bun خيراً كخير بدن كاب جيسان كبت رب بدن كاب الله دا إلين دام عند الله كيلسان وأعظم إسم كوين بدن أجل حق أبا واستغفر والتقصر الله إلى هيدا مدار كبارية وعبارية إنفاقي مركي لا كين الزكاة وآتو واتوزكاة أو أغرم الله إنفاقي كيف ربكها يأتي تضووها لبذا مركي لا سيقى استغفار ما جذب كينه هو حيوس أو هو حلقية با وحال الله بحناية إنه ينعافمات قذل ويأمن نياذي ألؤون جيدة بحيدوايا أمام ماليه إلا أرهب يكب بحل قويري أي وايان قولك سياد برساد مكاد واحد برساد إستغفار نكوك فحال الله قال يا أبا إن أذن سيدي لفضينا أبحل ناسي لفضينا أذن واستغفر الله إلا أهدن بلافق برياء وحاند أغاكام إن الله غفور رحيم وها الى ديف داف كبريا ليدين له وا ليدين داف يا تاسو تلجلوا ان الله معذوب عذبا وغفور الله في غنم وهنا وداف بدن يحي لمن تاب وا امن وعمل صالحا سمات ذا غفور الله حريص بدن وانت الروميثي ونحريص بدن يحي كان بالمؤمنين الرحيما بالله هي سوره عفريت الضبات ند مجعل سوره المدثر بالليله مثل ايه صورة دسل اسم معلو مدسر ايه مزميل تبا سيله اسم الخجير ولبا رواياتك مشهورك ايه صورك مركبه الرئيسي وحيما دو قرآن وحاقه الرئيسي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عليك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالغلم علم الإنسان ما لم يعلم انتا ساوتمدا لغب باللغة كلمة اقرأ مبيني ماركات kol ka markuu nadeeyo soo arkay malaga untana u timid isagoo naxsan buugriga yimid kol ka soo yiri wa naxsanahu walla faiga maanta u yaabay ee halay jado kol ku guriga yimid ee dabayba yaa halu zamin u timid qumil layla illa qalilan kol ka markii dhawr iyo toban ayamood la jooge ama dhawr iyo toban bilood sida riwaayada farisheega yaa tabaadaa kulkaas arsuulka nafsiisa xisa galay oo yiri wixii ku bilowday maxaa lagaaga gooyay kulkaasuba badi goobii ubax galay bannaan wareegid galay kulkaasuu arkay Jibriil oo gambar ku fadhiya awada ilaa markuu ku dhex soo maray xadaana oo ka saleeyay laga dhabay yimid oo in si gambarkii laga soo kacay haawada aqalka lagu soo galay ya ayuha almudathir qum oo wax kolka waxaad yeelaysaa faa'iirjig oo waxan lagu sheegay umada gaarsi kolka suurada tan waa suurada xishalada laga qaato dereedii rasuulka nabiray waxaan arki doontaa aw arimahi lagu dilay ab kale faarada waa suura makkiyah oo waxay soo dalshay wadayno sheegnay أرميه سبنا عيال كامل سيجا أولى بابا سورة المداثر لغو مقعابي ومداثر كو واصفات رسولك مركا أوكوتو ناوي وحاي سورة دو كبد رسولك عليه الصلاة والسلام لحل ساري لوان حل ساري دعوذا وللايهاي قم فانجر إشتاقة أمدا أجي مرك مركا أوسوتاقة رسولك أمدا حق إنه قارسيو وددك أجيو وليب مرك كلمة قمله المريه نشاط إيا فرين فرعوني هي الدذال إيا, إيا كرتب الله تلمانيا كاك كعفة بقى استودوب كنوحبكو مليال إيا أومد أود ديغول هذيك أولي وفرين فرعون ودكدق أيو الدذال إيا ونصاد إيا حيث يفهمكو دردويو وحي مركا سواد رسولك أمرتها بنا إنه وحياله لباة باها أقال ذاكي إماني وأدلقاته إلا حقمك لكي إماده ولي ربك فاكبر أي إمان دونك سورة دورك فاسيال في رسول كورساجنا عمر كرسول كو دعوته بالله ديبا لكو سدي او ديباته ودباته او ديباته دادر کي دونتا او يتا تو اريسي او گايتي يجي ما قيام يي سيدا لخل دونا لخصو في النار دور بداني كيوما ايلي يوم قصير على الكافرين غير يصير قل كتو عاسيال كا المجرمين تا الدعوه هرتاكن كو خا قراي او كديدايا مالين با, أدن با إن كاري كل ديكونتو او راحه اي دد اي قبو اي نغن اركينو وعيالكه او غودلتي ان هي سي غار اهانت ان انه مر هران سومر لبا غور سوو خنغرو فناي او وليد ابن المغيره اللي اورنجري ولا تضع كل حل في المهي اماج مسار بن نميل من الى الخير مؤتدي ناسين فكل بعد ذلك جري ان كان ذا مالي وبنين الى ان يغارتنا الساسين على الخردوس منك اسو شق اها وهو لباس برنا رسولك عليه الصلاة والسلام ايه سورة دان سيقارة وغشة كيسي سببك نوع رؤها قلوا مقلع رسولك وقران غرين هيا قلتوا مقلع دبيه ساقرانك وقضعي ايه دبع جليب قلتوا دبع جليب وإساغوا وريرسا وحق وثابت من قصة وضعي ناسي وفريسان جلي أي جوبت مركاث والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما لا هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن وإن له لحلاو وإن عليه لطلاو وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا إله عليه أمانت لك قرآنك أمان البصر أمانها الله أمانه كذا مركم أهض لي مظاهر يد يد يد يد الله سنجوان عدن حيثي أولي لقرأسي كاربا كل عظي منك إدبس عيثي يدني أولدنا وأنا منك إستعاد الله اختراحي إذا لولا ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عديد إستغوها ننكي لها محمد بو رسالة وقه بوهن يحي وما انتصاب قرآن كو أماني قراشي قعنكو مجرسو ننكا نواقو الله هذي قيكا ساوار عدل حيث كنكا اللي سورق اليولي إنكار ما انتع اللقو شكتاي واسو عدس محمد كله قداري أبي جه البؤادير لحمه ويح أبي جه العمر خلوه وليدي ندمغيرو ولا الكيف هذا الادار الحمويه كل كاسا كان واض اللي يرض اسمه دليلو و 2000 كانه اوديو دو ار دال بني مخزوم با ليديرا قرص واحد قيت في اندفاعه ملي اا ليدي وري المخزومه يجا لباجلكو دابنجو لا ديكا خير باتي بهاي كل كاسا ملي صافا لعريبي و الى جهه اليوري ادرك وليدي تقفل هاي حكمه انا اللي تقفلت كل كاسا ليري بلكعته اولدي هذا أنا كفك جفك اللي يقول لي في شيء كراهيه اي اصفر ما صرا من ان صراحه باليه برنجي انت وش عارف فارسي بو صفوره هالقضبه اللي اللي هذه تيجي وهي مصيبه قد عقده و بعدي هي ما هو ييري مال صاحبه خيبنا اخي وريكارته كوغ دعتي وها مخي وقال كان ييري ان كارته يغ أولى أذاك أدارك هروحوا قادوا لجوه يوم محمد أن تقول لك ذلك، قالك إن هذا قارن لجوه ولا أن ته محد ما تقول أنا جيده من، قالك أصوادر الخرول هذه أجري أقرص وكتان ولا بنهاي محله حال <سؤال> جوته، محمد كسر أنا قال الرائع يدور يدك يولي ما قالك كاسا ربقوا دي أفلقا دوني في القرآن كوكيما دوني إنه فكر وقدر قالك إسغاسا آياد دبك علي يرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا إلى آخر لايا واحد يوجد تهلك إني عربك كل فتيك رب منك أن نعسك يوسل لوضاه حجابك الله لو وطرق لي وما أدراك ما سقر سوسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تعتعسل adaa ku loogu sala galay kolkaas rabbii dhaartay azawajal oo halkaa uga gudbay dhaariyaable oo uu rabbii ku dhaaranayo dayaxa iyo fiinkiisaa iyo subaxa iyo noorkiisaa inay naarta ayada ellaa sagay masibooninka wuawul ay kamni tahay kallaw wal qamar wal leeliil adbar wa subh il asfar inna laidan kuma ka ka والناس الجدد هيدا كلهم مرثيوك أيوا الدين أيه ليه يورنا من الباس سيدكانيه ييجي أوكي جواب أيه كاسة أمريكا صورة ده هو جدوبتي قالوا لمن كم من المصلين إلى آخره أيه برشيدا قيم جب بدن صورة ده هو هاي دو جب جوايسه إيه شهير شهير مثير كينتا حقا قيم جب بدن إله بندقاي جيزي سببك كرهي خلا بالله يخافون الآخرة خلا إنه تذكره ثم سجدكره ثم يذكرون الا ان يشاء الله وهو اهل الثواب واهل المغفره هل كانت الصوره اورته قديم جبلن غبا غيث ايذو بالبات بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه سورة صوره وكان قبلها بسم الله الا نذق قبل الشيء الله الرحمن حارس قد حارسه الرحيم من دارها الناس حارس الله تعالى فبيوحوا الى قوم إشتاء فأنتظر ذيب أو ماذا أذيب ما كان الله خير سارة واجب كائن ذيب ماذا حج الله قبل الله بايع وحلا قبل الله بايع وربك فكبر إلى هؤين كلمة سال هؤينين جاء وحمو وحلا وجدري مايو مفروك اللهور مرياقو وكبر ربك يحي وربك أذجر رب يعثريته فكبر هؤين قولا واعتقادا أفق الله أكبر بالله جوار ميا هو قال لك شوين مالك وركن ايدا لاقي قادينايا الا وخاوي يا وخ لا سمن يا وخ كاغدمينا ما جيرول كل كا ارق ما سي دعودا كبيل الله وتر رسولك مركي لو بيراي وها يا أيها المدترك الإجتغيو قم إستاج فأنجر ومد أجد ماذا كبير وربك آذيك ربك فكبير وينه عما سواه إلهو حكا سهر يؤدن كوينه وفي لابك درك آغانا فطهر نظيف وفي لابك فطهر لابا معنب واحتماسا درك الله بقع دهي وحاو اللي جاسة إيجا إلى الانجر لكن أبي مهم بات ادراك انه ظاهر نقضه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بالنفس بركي وحده وهكذا ليس عار ان كرت عربتي منك امانه يا وحي ديجين دركيك اي بدنك سيل ما من جيرين دركيس هو نذ على شان لو ان من غلط يسج جنا غنم قلبك اي جركاغا اي دركاغا هو دنب وثيابك darka iyo qalbiga iyo jirkaaga oo oo xirmadaysu war rugta war rugta garka lowa xinkiga waa wax uun oo dhan baa la yiraa waxa maasha lagu wada asnaan tiwaye ataynu leeyahay quraan 306an ayaa u taalay ilaahay ayaa iyo qaameeno midba dibayahay waxa qurunka wax la يا مركّل الأمر هذا واحد لليه كتجد الأول بعض كثرة قصصه واحد لمته أو أول مركّل الله برينه وإيجدي نصر هذا المستقيم علينا كل كوفك إله يهانون مركّل ليه إنه هالشيء اللي ما كا قران كره واحد وياه بداية مراحل البلاد هاي إلى أنت انكرها ينا قصه أنت إيجدي من إجارسيه كذلك واحد وياه واحد لليه هذا سنمك تجيدي الأول كثرة قصهنا له وليف أنا كفيف فلو والريث سلام كره سحقت ولا سمن وحظه بيحن تستكسر أبي وح كل بنيه لبم معنا آيات خيرية ولا سمن تستكفي إن أريد وحد بيت وح كبر وح كبر بعد هذا مر مر باقفة على سيا لقيها باقفة وحد بيحين وقفت كذونايو وح كبر كلك هذك وح حلال ما كله بدوح أول wa hab bixin siyeen kula badana wala tamnu wa haq ladaysan tastagfir adaw muxay kula badanyiin ha kula yaraado waxa aad dibteeyaa kula yaraado oo la ugu nistuu soo gaban wala tamnu wa hab wax ka ama wax تصبير القادو أحكام الله صوته الى عيده ان كل له و الله قرتي تعود إن يكون بلا تردد يهبك و يري بيسه كل خاطر بيدو خغمي انا اود القادو او غلم و ربك ادي ربك فصبر اود القادو وخ ربك كفرهايو يله دعوته سدا ربي غرتي سدا هو كل كان و دباته اي كوغو سو غارا اي كاغني ماده دا دا دا دا إلا ربه سوى بجيها دانا تلكلو أمريكا لو أجديو أمريكا لو أجديو سرمريكا ولربكا ربكا على أدا قومكا ومدى اللغو بلاي بباطدك هكي إمان إسو فإذا نقرأ في النقود قولكا ساقياما دي ربكا الشيكيي فاربو هاتو كان إسو تنقب بدا يأفر ترك عدوده أيها دي لإلانيه أبلو لقاليه تنيتوان دقيقا نفيته هذا هو درس الميت كنت أعلم أن يكون قياماً لكياناً وكياناً يكون مؤمنين إنه ينكلاها البنين خمية تمنى دقائقه كنت أعلم بشارة يوم عصير على الكافرين بربي يريد كنت أعلم أن يكون هناك يجب أن يكون هناك فذلك يوم دونك كا اللكوين وقياماً يسورك اللفوف يوم إذن ما يوم المال يوم, يوم كاسو عصير عرصو على الكافرين انته قالوا لي حق دي دي دوشوده لو غير يسير مدفرد غير فيوت يرني هو ما خرج وحده كل خال كان ساميكي لا بلاق مين كان صاحبي شرطه ولا راجين كروي وليد بن المغيره اللي دا ما دي شقي ربك الله يا سبحانه لا منع ما ريش بولها وحيد قريش بالله يقن وحيد حيقوم بحياه امنا نساء شرفني الله لما وداغي لحي صرف بان لألوه داقل صديق الدنيا غيره اقول ابناء وان اسود ودي جيري مارك اسا وحيد قراش نانيسك لوح الورين جيري سيحانة قراش او بدي قراش مينك في الورين مارك اسا نانيسك اياغا ابحيان باع ربكو هالقبصة بي. تعالى تعالى خدوحو يرزرني ايها الرسول الكريم وحادث ديسان ايها ايباء ايها ومن متك ان خلقت ابو راي وحيدا وانانيسك ابحيان ان اسا وكلي ايها سيدا اللوه يقاني يميسا لغا بالله بيارك وحوراها كان وكفانا يو يو ويرشة وكفانا يو يمجعان يو مرتبة او قاري كما او سندلان أنا قارسي وصدق الله إذ يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إفوا سرقاه ويرومونه قودا سيد قولك إستغي سلاس أها يسيدا ذرني وحد سيدا يسأني يا ومن أحكى الخلقت أبوري وحيدا لسوا ووجعلت أنويا لي له إسقا مال حورا أنويا لي ممجد بلارم باربي الله عجت برجل ماهي لكن سبعه قصنا وحن تجارد الجيرة هي حورا هنور هي بير سبعها كل صافا فيها مكو يوفر كذا جروح بيرك طاله هي جيل داقا ييسقا لها تجارد اليمن يشم لوك و اما دبشق ايه سوريا الله وضو اما سنع الله وضو إساق لها قلت تجاره ايه جرائيه حوال النوم وحسوا بنبو ان ايه له إساق مالا حوالان ايه من بودا لبالاريو لساقيو مالان ترى لها و بنين اويل البان ايه لربيه اويل شاس ليس تبويل بكو كل كاتمان بنسفره ويجري، أو ماشوا ما كر إيه ها في حميدي كسر عندي رثي، كل كم هذا غرقي جري، إلى ترو إلى أودري، إيشي في جانتي شيء جاره، نصير دربنا كلنا عادي، فضن كيويل، كدا حكليه ترى شيء سلامتي، إيه أضجبا، إيه أضجبا، خالي الوليد. إيه من الوليد إيه شاب من الوليد, في وليدي من الوليد. إيه ولي من الولي، كبر كلو ولي كي في شيء سمر من الولي، ولي إيه خاليد ببنا يا خالد سد على سويرة شيء ثراء البدناء يا كيف شلون صي كل كاويلل تابقويله أوطح جلي أوطرسم أو, أو, أو فجارة جو بقولها وبنين وويلل شهودا جوجيبي وهو فجارة هتاجا إلى هذا جري ومهت ونقولي تي أدويه اللي هو نيكا تمزيدا جبل أو حال يويل البلا شجعي مغ يا مغل بلا غدري مغ بقولها أو ولا مغل جري أو ولا جدا بيجي وننسى هي الصغلة أوسنك اللغو بضوها وما حدث وانو قغلي له إساقا كان زيداً قغلي فربي وحو يريد ثم إنتا أنا أترأي دبادات بو يطمعو وحو وانيبا أسيحان قلتاقا إيا أن أزيد أين أنو بديو مدرقين واني وحربا إيوي لسا الله بديو وحولاها الله الله بديو ماليق لهو يا روحبا كل كافري كما قد نعنوك واني مرقين هادانا واني مدرقين إنتا إنتا ن يومك له دل دونا يا إن أصيب بريوق ثم ضرب دم يضمه ودم عيا أن أزيد إنا وحنه رأسيه أصيب بريوقين في عاليه مريعة إلى هذا يركلا ولا واحد دم به الغدر كلا ورد كلا واحد دم به الغدر ما يوم ويل دم به فيه يمال دم به فيه ما بلقفر حلم دونا صبر كواه كلا لويه ونحنا في أول بلسية دبده بالوجود دي صبر كي ولا تغادرني آه ياوحو انه إشربوا كان وحو النخل لآياتنا آيات نجيب بعديا كل النخل معنوبا فيها آيات نجيب كل يكون النخل مكروفا حقيده وأن انك إن كان, لقويني لقويني. كان لا بقى زين كان موبا النخل حقه كسره الجذا تأووا بذيو كلك وحارة عاصم من مدر إلى إن عمار إلى كل جويني سهداً لجو كل إلى وحو إنه لا وحدا بوجود مايو إنه إشرب إنه اسغما كان وخنودي لاياتنا ايات كما يئن سود الجنيد عنيد منكم رح ما رحرك كل واحد بن لوو دري ما يا كلاده السلوغ وراي فبذ بل وحا لوو تلاغليه قال تعالى فبوه يثور جبه وحنكم شقين دونا صعودا وحصعود لييرو وحا يبور نارته قديها كو تلوغ نجحونا و هذا وح النعك لو كبريت لييرو يدا شغلار إنه تافو شو؟ فلقام مركو خوذا حي حقدوا تارتها بدنا ناسو صاربوا الجبنيش. أنا اللقمة شقيه. كل كائن نارس الجودة هذا. أنت بير اما سمييو. أما بير لغة سمييو. سمي ليرالك أسو بكسه بليليو. قلبنا نفنه. قلب وصادقه. ومركو هرا ودو واجب. حباي الله صوقة غلاطيو. وأهل نارك يسوي قصلا. وحلقمة شقيه أرك. سأرجبه. وحلقمة شقيين دهونا. سعودا إنه نارس الجودة هذا. بورها كويل. إن فول فول أنفسه عندوناود، حديث بوعقوسنا إن رسولك يلي أصعد بفسره جبل من نارين وبر نار والنار تقول الله يسأله فيه الكافر سبعين خريفا، تدواتا صنو يقرس الصورة يا عاصي ثم يهوي فيه كذلك ليش أبدل؟ فلك أقول لك أكذير يا جا، تدواتا نسي فنانايو هي تدواتا إنه فكر وقدر. فا قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر حلقة وحاكة بالله اوضي موقال في سيه السيد ويهلي ماركي هوري قرانك وقالبي جيساتها بتاس اماني اي سيري وحا مغلي حدا الياب لك او كان اديركو ايه باسوتكي اي او عدي ماركاسو صون اوضي او قراش او يميد قراش ماركو او يميد كانا صوبي صو سو ييري لقارهم اي سلم اي لا ارغون مغل لما قلبه لما انتهى محمد يوركوهتك أبقوا مد يمد برق وقال انتهى لهذا أفلقه اداء مهار كلك او داقوا فكيرا اياه وهذا الله خطيبه يوركوه برهجاجه او ارهب هذا الله يبدو اللغو كلا عرارة انه ماشي كاي لهذا القرآن في رسولك وكل اللي لواكنا او داقوا مركا او يمد او رجل انتو فقاريه يمدو اللي كل جرائد لو قرصي يو او او من كان محمد إنهم مجنون يحيى لا قاركي شيغاي فهل ريتمو يحترقون بسبب اجينا يو عنها اسقبانها اما عالك تورايي ولجين ما راكت ما لا بي عليك انهم حدو هلوشك جواب بام با تيمو ماذا حال هذهي ووحيري قاركي با سيغا انو وحسد يحيى دونتا اللهم لا kolka markaad wa ka hin leehin leehin wa bentimbi waxa indha waxa ku sheegtaan inuu gabayaa yahay waligi laba baydo oo u saaray mahaysta kale ay allahuna la kolka suuri isaguna demba ku sheegteen kolka suuri in tafcumuuna annahu kaza man marba tiyadan wa beenale waligi inta uu leeg إن هذا إلا سحر يؤثر وجوه ففلوجي أنت أكو شيء أكل ما ه أنا رنت في إديش أجاي منك وفلم في اللو بوجي دليل سعر بالله يدي سوك كلا جاي ويلي عبير ما ه بوجي إسلامي أذا جذي كلا جاي إلا ولا لا كلا سحر وتنحى قبناه وقف الله شيء كجديناه وقول كأبوك وحدا خلنا قاقيه سيركاسو وتروجي هذا الكاسو مركا كلك كل أو في كراي waad halkay isku dubari daayo oo fagaaraha iyaga ka loo qabtay wuxu ka sheega doonaayo tilmaan quraanka sababtoo ah haawada u fiirinaya oo aray ay afkar dondonay oo kulbo wajiga ururinaya oo bishinta xaydaaya oo markuu inta isku soo duwayna fagaarihi qalaakasiy balar qala taa fadhuu lir inahu wa walad min wa mamiyo maskaxdu si sidaas u u fiiriyay fakara wa هذا istaaga digay oo وهذا bahal ka dooratay mid mid ku biiriyay mid ka ma fi ina ka waafiyay ay dadirto wasiloo hadal isugu dambiray qadar hadal buratibo jaan gooyay summa dabadeed ba yeeho subhanaa qotila laanaad ba ku dhacday kayfa sidii على qadar uu u qadaray wax kastaa ku aloo wal ثم نرى هذا جه يكو فير فيريه، كندوه كلا جدي واسف فيراي، ثم أبسا وجهو أروريه، أبوس غامر كوقف كحالة، حناكوجيو إندها أروريه، وابصره، ثم أتبر حقيه وكجت سري، واستخبره إنه اللهما يو استوى ينتهي، فقال وعيه إنت أصور لأنني في فيراي، إله كلا جديناي، يا مهما انتو إنت ولاي حمانت عجر إن هذا ما هذا وحن محمد إذين شقا يا ماها إلا سحر فالمهانة وحكلا يؤفل لسؤروري وأمضيه هرو كبرتي وحكلا ماها إن هذا ما هذا وحن شقا يا ماها إلا قول البشر وحبا لآدم كسؤروري بي. خلقا لنك كان لبدا فتاقول لعضي الله إلهي لها وحصو مأوزا شاقين دبا و هو شيغل يوهو خوان وا لا اورنجري ميدلابات عيابه ما هو من كلام الالف ولا هو من كلام الجن إن الله لحلاوه وإن عليه وإن لمغدر. وإن أسفله يهدر أي الا طلاوه الله لمغد ولان اسفله مرقصا و اماني يا هدر معوده اي مرق الى سحر الليل كائن وهذا كان الله يماؤه سنجران أو سمح ضاحه فقاله الحجر إن هذا ما هذا ورككا معه إلا صحره فالمهانة واحكرة يؤسر الله إن هذا ما هذا ورككا لهم محمد شيقا معه قول البشر بني آدم هذا الكمهانة واحكرة معه فالكتر رب يريد سبحانه سأصليه أبالكي سئر سأصليه وحنقلينت هنا ولي دول سقر نارت xafadi sibaa garhan loo soo seegi awul jahannamoon ba leen orange jiray jahannamo waa marax gudoo naarta ka baxeya niga kan qol gaar ah loo sheego waxa la isoo qilihi saqar qolka isaga lagaynaayo magciisa saqar ah leeyah markaas arbiina yiri subhaana wama adraka ma saqar saqara magaca ay waxay tahay mataqa in la yimaa sayal la doonaa bal waxay tahay cidul wahum musuf saws naarta ma ساقرة دان يا واحي تاي وحا ربه يري ساقرة كلاي كيدي باع ربكا ورمى لا تبغي واحما هم بايسو وحفرها لغا سارو بوده هيد الله بيجاي بحيني كاران لفيني ماي ولا اكتدرو وحنا مجاول قوسو إني واح سيكتاك تولغا باع واحكوعو او اي مالا قانين سن مالا فايو باتو طافل قلت اهم بنا ما تقال سيكتاك ايا واحقاو قول القولنا ما تقال يا شاكا لا تبغي وحظمهم بيته ولا تذر وحظنك ما تركته لواحة من مقصب لوي من البشر بس كأم قشبة كلامه لواحة أي مفسرين اللبم عن أوشاجان ضار وعي لهذا لواحة لا حيفي وين حب الله ابن عباس بحديث الله من مصيره في خمس مئة حتى يراه عيان خم بقوله سنمله وسند الغار وله واحد ام كن يسود دا يوم معي افكر له ليه كل كاد دكاي اسو يفتا بشر كنوا بشر ما علاك لو مسافرين تقبهم واحد لو واحد ان التهديرا شو و مديرا شو يا فرسه بدل كل ك بشركو واجمح بشره بشر يوجب الملك دي بالكي با بشر لو جمعنا يا مركا و هو ولا واحد وحيديرت بدانت هي من بشر دي هو هو كلشيده ما قرن فني ما اكو جيره كل ساعة الإنسان مل درثورته أو إنه موته يجلسه أو قالها بناك كقولي، الإنسان بده هدي ولا تجين أو واحد في سنتك نجيك، من البشر بدنك أما لو واحد مدمو قصب بدنك، من البشر بدنك أي كثر سعته تفسير كل هذا أم قصب ده قمي بدن، سببته الجيل عنده لا تضغي ولا تضرب ما هذه اللي يروحن مهم بيسوونا كم تقطه إذا يوم رحص ليز بالرثاي تحسان لك جرجمي لكن موجالك أي سو جوع إذا سنبقول صلما الله صعوده يا ساقين جارك فديه لو حط ومضمو قصبا من البشر الذكى أي مال له رسم يا ماموره على جهادو شدوا وها عشر ما رضن ملاك تجوك ترى ذو ذه سقالي يلباتن ملك سقالي يصبر ملك على جه تسعة عشرة فقال ملك ايام مامور ايسوها يسوي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ايات المامي ملائكته، وعير مدل اركاب ملائكته مدل اركاب لماذا يساق قرب قرب كي تهدين لغا السفر والغا السعوبة قرب كالسند بلغو تقايير لبي ايام ايام بلغو وان هذين اللي هو ينمارين والله رجل با لايسا قسعد ابو يرى لبضو دقرب وهلكي كي وهو يروح قال <سؤال> لك وعبري متبع عن قضايا هل كاسوا أهلار كجب فنايا تدوبات هتكون باسلب هذاني دعند بوجيس كأكيد وش يجيرو يو كل كاسة تدوبات هتكون من أهل النار كيس لب هذاني هيانه ومضل بيسليه هذا مره جارو كفوداع كل كحروق أسليه عليه أكور كده وها تسعة عشر شغالية تبان كالمراقبة نص هذا quraysh mar kale halka aridu maleeyay kibir bay sameeyeeno aray ha 19da taliiq bay ku sameeyeen taliiqay ku sameeyay muuwha abii jahl ba quraysh suu yaray wuxuu ila taabkeen ba minkee muhammeda aadafku noogu goodinay shaqalaha 90 tan buu ku sheegay oo haday u hodo sagal iyo todayeen tobaneed kamidana mudan ku filan ما تبون بعقول فيناموا يسكن بس الكاري، كل كعشا وما كدررتان، كل كعشا أضي الأورنجيري أبو لاشود بينو كل دالجحني وهرك كمدها، خلق ذا كالمي كان عام بوها، خلق يسواها كمدها، أنتم شو بيا ربطك، وما دار كلا دا صد الله دا يشكوش على الأورنجيري، ماشي هتلاقيه بدغاجستان العقبان ينسينها يا، ترى منبوه يرايا، ترى نسينا صد عافية وحداد بدغاجستان، العقبان ينسينها يا، هم يعوليشوا وقاطروا، كل كعشا صدوا سقوم من خنجري كي باغيري وانا با تديتو بالين كذا فلان قرشو بن ملبا ديغو فيلاو ويديت الكاسا ملائكه ولو قايسا عليه 19 كل كاسا ربي سبحانه وما جعلنا مان يجلي اصحاب النار نار ثم ملائكه كثر انت كش قايسا ما جعلنا مان يجلي أصحاب النار نار تشقال هدو الا ملائكه وحنا نكمل يجلي و هرتي اي اهان نار كل أما إلاك دل كتلة قراءة يفرتل فأضي أحاولها ملايكبان بيسي جورتين ملايكبان ليس كدعين كرايا وما جعلنا ماء النجيلين أصحاب الناري النار تشقى لهذا إلا ملائكة وحنا كما نجيل وما جعلنا ماء النجيل حدته امتراضه إلا فتنة بلان وإيا اللي للذين ويجعل الكفد نوبال كفاروق قاله بيو ويقع أمه ذي وإن اسكريح الملائكة وماشي قصد كذب حامب ويقع ليست يقينا إنا يهوه سلطان أركنك الذي ندتك وطول كتابة <تصفيق> <تصفيق> عيشا عيشا كتاب الله سيد وإن ملاكته نارتكشف أيتها السقالي تونساي تورادي إنجيل بيكتالي كل أهل الكتاب في محيي رنايا والله الكتاب كان محمدا يوسف ديج وحق محيي عليه عدد كان نارته وعدد أي تورادي إنجيل ساجد يقيم مع مساجك الرجع ليست يقينا إنا يهوه الذين ندتك وطول كتاب الله سيد قولك مركيا أقول لدي المؤمنين تهانا أغاذا وحا الرسول قوو شاقي سقال يتضنك القرآن قو شاقي إني التوراد إيا إنجير إيا إبراهيم وموسى إني إنتوا شاقي إنام باكور دعي ويزداد إني كرر صدا الذين بدك آمنوا حقرهم أيه إيمانا ولا يرتاب إني أنسكينوا الذين بدك أوطوا الكتاب لسي أول بيهراء ووسي أغايين إنجير يا محمد وحويري فقالت وما نارتك أسقه إسا ولا يرتاب إنا ينسكن الذين الذقب ولتو الكتاب الذي تجه إيه والمؤمنون اللبذا من شكيل ما يانوا مؤمنين تواحى تاكف الله وحي القرآن كودة كالية أوساقه لكن مركز الله الدول ساروا إنجيرية التوراة ساقل انت مركز كفا إيدي الشتة انت كوبها بضع عرك ولي يقول في قلوبهم لا بيالكودة مرض عذرك وكسنا منافقين تيول kulkin labtaada buxte lugu jira munafiqiin ti iyo wal kaafiroon kuu gaalada inay jira hadan maada arado allah ilahay muulajada bhada warka kan masala martu inoo goodinaayo iyasaa waxaan taa u leeyahay iyasaa la toon ba اذي اول جلي باه قعدي <تصفيق> قال تعالى خذوه روحك كذلك صدق ابي جهليه لمن كف كي وله عباد يليهم فقال يا توب كل النار تجوكت انت ولا شغفنا كذلك صدر اي قوه هذاك كو هذلي عباد يودن با يقول الله الا عباد يا من أنت يشاء ورب عباد يمل دون واختيار قد يكون عباد يون ايايه يهدي الله وهو هننايا ما يشاء ان هدايه لا دون خيار قد يكونون لكن رب حق هو شرحيه اي وما يعلم المرء جنود ربك حربك ايدمديس 81 يري مثل اركبه انتي خوقي تاليه كل الى ايدمدو هيت عدودودا و قوهودا و كرتهودو اذا يقان عيد متق وما يعلم المرء جنود ربك حربك ايدمديس إلا هو ليس ما هاني احد لا بو يقال انا عدودودا غارها أما الجدود هي هوب كلا أما القوة ده هي كرتيد وما يعلم موجة نود ربك خبيها إذا ما إلا هو وصر ما هان عتكلو أجمله كل كسره بيدي وما هي نار سقرا اللاجازي لا يدنسه جمها إلا ذكره وأنا هان واعقل للبشر ذاتي بأوانه تاج وهذه اللغوشا جاي لا تبغي ولا تذر لواحة للبشر هذا بوح اللوجة لحقه ولا جهر تقال لغو ايه هدر بك هكوال لو غواني الا ذكر وانما هانا وعكرمه في البصر بوانت كل كثر ربي سبحانك الله ورتاسمه هي اللي يعني حق الدين والدين تاع الله هو جالسمه وربي يرسسه لا ديهو او يان سقر الدين قوا حي كل ورتاسمه هي جوق كل كثر ربي دارتي سبحانه وير دين والقمر والليل مركو هلاش يجسون لقاقو إذا أتبرا غير خلوه والله ويا هلاش مركو لقاقو لا ماله فالكواج بري أيوه والصبح مال إنتان كل نارته إذا أسفر مركو يفوز يا جو بريو عدادان كل نارته إنها نارتا ثقري الليلين كبدي الليلين كشيء كي لا إحدى الكبر بلون كواوي الضوبي بلون ووين بجيرة كل كما ركع إلى المصح وحياركرو أمر الله مما كدرنا جره آو يواديد ليجوجي منو حال المدن ولا قدوس الكفر والمعاص لوجود داء والعمل الصالح والقمر يتجهبان كل أرتي والليل يهبان كل أرتي إذا أتبرح هذين كادوج يستولم عذوف وصبح ما لين كبان كل أرتي إذا أسفر حذون ورايفه إنها ثقرا لا إذا الكبر بلون كواوين الجذوي نزيداً ديجد بيستقروا طايل البشاري داك لمن بيستقروا طايل شاعر ربا منكم إذن كميدا أي تقدم الله إنه أدواذا أهر مرؤه بالإيمان والعمال الصالح أهر مرؤه أو يتأخر إنه ألا كدف دعوصا لكل من بالكفر والمعصيح وكلا إنهم عرب به يوم إذن لمعجوبون إله إنه سنودواني وسنغير كيف ينقفك دونه وقالوا بأي ومعصيه خلاف سمينه ينقفك إنه وإيماني يعمل وانا سنكد ذالا اي ايه اللبدا فأوانتهي لمن بيوتهي ساعربوا منكم اذن كميدا ايه تقدم انو هرمروا وخيري انتو عمل في عم كد ذالو الا انو دوالو سرمروا او يتاخر انو دمروا قل كاسا نفل عركابة إليس همنته إله شيئي والله يوهي أي شقيسو والنفتي عمل في عسا قيس إليه بدبادئسو إلي في عمل حسا قيسان عبابايس قال تعالى شبهو حجر كل نفس نفل أركاد جد جد بما كسر وح إيش قيس تيبي خهينة أورارو تايو نفسي بالحياة له بالنفط هذه الحياة هدات إيماني عمل صالح كودا لاشو فكسط النفط هذه جنة للآبوي هدات كفر يوم عصي كودا لاشيذ لا دعنت شيء هذه النفط هذه كله نفسي نفل نفل أركاد داماند بما كسر وح إيش قيس تيبي خهينة أورارو تايو إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين واقفان وإذا أنا عرار نفطه ذاين النفط هذه فكثر الإيمان والعمل الصالح للكذب دالن أصحاب اليمين بين نغذانه قوة النفط هذه فكثره في اللقمة هيو إلا أصحاب اليمين من يكتذف وانا وأنا الرحيم بنفطه اللعين والنفط هذه فكثره بالإيمان وضاعة بين النفط هذه كرب حاول يبو في جنات ينجد هذا بين كثرة جهيم في هالذي النف لقمة في جنات بين كثرة جهيم يتساءلون وإيش وحا اسكا ورصدان اسحاب اليمينكو عن المجرمين كوهيدا بيضا واوين حقه اسكا ورصدانو سؤاشا واحا جهدين هاي اسحاب اليمينكو مجرمينكو بي ورصدانو كولك سؤاشا اي ويديا وافتا قرانكا ايناوشا يقي ماه سلاكاكم فساقر بي لا تبغيه ولا تدر لوحة هل كانوا لو واحاكا برمدونتا ودفك اللقايه بذك اللقاياتكا عن المجرمين كوي الدمية دواوين حق وذي والكوي دينا ين وعي لهذا المصلاك كم مجرمين المحايين جلي ما أدخلكم موت في سقر النار تن سقرة ليد بدو هذا المحايين جلي كلهم مجرمين تجيب جوابا يا الدمية الله لو أفر جميوي قالوا وعي مجرمين تجيب لهذا لمنكم ما أن نهجر من المصلين دكتشك له كاركوسلا دواك الدايك كل ك فالعا وكذب وانك يا وا مسلم تارك الصلاه انت عن المجرمين الذي يا تفسيرك لقد بلا بل لم نكن المصلي مجرم واحد دم كو سو مرى وادل لو يفتج من عذاب يوم الدين ببريه واثوارك يعرف المجرمون بشيماهم باثوارك تي ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم قلت مجرم وحلو يقن قال دم انت مجرمين لا يري يا تارك الصلاه قل كأثارك سلاط غير اللجن يا مسلم ما قالوا وحي هذا يجي بجلس لم نكن ما أننا هانجرين من المصلين عظت كذا وحنا لوجي يسغرى ما أنتم كذرين دم بجك وبعد مجرم لغون عظه اللوغ قاله سغر فلا دهوره حقنا واسفار كذونا سورة المرسلات وإذا قيل الله مرقعوا لا يقعون كل وتمتعوا قليل إنك مجرم تفسير كذوحة وإذا قيل الله مرقعوا لا يكعف كذا لجود دم ذي لبار ولم نكن ما أن لهانجري نطعم المسكين مساكين ذات أن عوج وجمال وهانجري بخيل نواكوداية تقرأ لجيناية وكنا أوحى لهانجري أن خوضه وكذا باشا مع الخائلي بعض الكف وكذا باشا أن وح بكاه كان ابن يحم يحراميا ما قصصنا كوانا لهانجري فقتل ميسا سوق بابي وكنا وهن هانجرني نو كدي بو كو بينيه بيوم الدين مالينت قيامو مل ابن واك داي قفرته ومجرمين قالوي ثقر لا گينان الى وحانو گفكا كسين حتى اتان اليقينو الى دو فما تنفهم صفاعه الشافعين حدنا يغين لو اخياريني او شفاعه وحو اهل فما تنفهم افرك في وحما ترتو شفاعه شافعين بابكي فما لهم محاوو عن بارب الجري عناوس وعيس الكيرة والرز اللواني أي معرضين ووجية تشبيه تشبه كانهم كأنهم محرودا مجرمين فداي رسولك يوادي يواند وعار رايان حمرن دبر دباد وفره بعد مدة مستنفرا تمنجوج وديه هذي أرك اللي باجي يومك وقارنا يوحى هرجع فتو بالله وقارد وجد بايا دبشود كل حق الله شيء فما لهم محاوو عن تهد كذبة هل تكرة والب اللوباادية أي مدين ك تنانو كأنهم أاد مبييد فرو مستنفرة مستفرة بجو جويو فرات ك علىرت من قصورة جوالب لاواعرف ت جااء أرك وجما راراها ده لجين كان من قصورة بعد مود تم جبية غولقى علىرا وه تكاً بر يريد وهورهبا كل مر روح العرك كلجي ومنهم إلى الكدة أن ي أول مديار كان مرسول ليك دي قبيلة يهودنا، يهدي باب رسولنا مرة. ساسما، بل لا يخافون الأخيره. آخره كعبسن مايا. كلا ساسما، إنه ورك الله ينسى جيسكير رسول. ووأنا من شاء رع ربا ذكره. وانا ذنحكو وانسمو. وما يذكرون دفكو وانسم من مايا. إلا أيسر الله إلا إلى إلى وانسمان. إنه ضهر مهاني. هو إلى أهل سقو أحد الله ربها. وأهل المغفرة لا أفضل خبيبه أهلا عليه سلاة و حديث حديثه أنا أتكوّر أيوه يري قال ربكم وما دون لهد الله يري خبيبه يري أنا أهل الأن أتقى إلا إقعبشك أنا أهلا ما هاي أولي هذا أتكبغ لجنوكو جينا هذا أتكبغ هو إذا ناردوكو جينا إياه إسلا أهلا كل كاسا الرب يري فمن التقاني قفكا أهلا فلم يجعل معي إلها أهلا أهلا فأنا أهل أن أغفر الله إلا ودفنا وهلة كل كهو الله يبقى الله وحد دم بدافان الله كليتاه هو إله بأهل التقوى بغض الله بقى وهلة وأهل المغفرة بغض دم بلادافة ربه وهلة والله سبحانه وتعالى أعلم باك <تصفيق>